بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أيها الإخوة الأحباب هذا ثاني لقاء لنا في مسيرتنا مع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وفي واقع الأمر فإن الإنسان من كل أقطاره حينما يشعر أنه يتحدث عن سيد خلق الله جميعا صلى الله عليه وسلم كان جديرا بنا أن نحمله على رؤوسنا ألا نجعله يكابد كل هذه المشاق وكل هذه المتاعب كان جديرا بالناس أن يستقبلوه أحسن استقبال وهو قد جاءهم بالهداية من ربه كان جديرا أن يكون الأمر على غير الحال التي كان عليها ولكن الله تعالى أراد رحمة بنا نحن أن يعطينا اسوه أسوة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقابل بهذا الصد ويقابل بهذا الرفض ويقابل بالقتال ويقابل بالتكذيب فإننا بعد ذلك لا بد نصبر لأننا رأينا أن أصحاب الدعوات وإن كان هو وإن كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه برغم هذا صبر على ما لاقاه من اذى قومه وأتذكر أن بمجرد أن جاءه الوحي أول مرة صلى الله عليه وسلم وقيل له إنه نبي وذهب إلى ورقة ابن نوفل ورقة قال له خمس كلمات خمس كلمات سبحان الله كانت تلخيصا لحياة النبي كلها بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. لما عرف أنه نبي وعرفه بأنه نبي قال له لا ولتؤذين ولا ولتقاتلن ولا تخرجنا ولا ولا ولتنصرا خمس كلمات وهي حياة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد هذه الكلمة كانت إلا هذه الكلمات كذبه الناس ثم آذوه ثم أخرجوه ثم قاتلوه ثم نصره الله عز وجل فهو رسول الله على جلال قدره وعلى رفعة شأنه ورغم أن الله تعالى قال له فإنك بأعيننا فإنك بأعيننا نما قال له اصبر لحكم ربك يعني مش بيقوله فإنك بأعيننا فسنحملك على كفوف الراحة ده بيقوله فإنك بأعيننا فاصبر لذلك قصة الغزوات قصة عبد هو بعين الله عز وجل ولكن سنة الله لا تتحول ولا تتبدل ولا تتغير ولولا صمود النبي صلى الله عليه وسلم لجئنا نحن اليوم وكنا في غايه الانهيار لأننا نرى المكرمات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وينتصر لأنه رسول الله إنما أراد الله أن يجعل منه أسوة وقدوة بحيث نعرف أننا نكابد نفس الطريق وأننا نقوم بنفس العمل وأنه ولذلك لما جاءه الموت صلى الله عليه وسلم لما جاءه الموت وابنته بكت وصرخت وقالت كرباه فقال لا لا كرب على أبيك بعد اليوم الكرب كان اياما كان في وسط هؤلاء الناس الذين يعذبونه ويكذبونه ويقاتلونه لكن أما وقد انتهت حياته وصار إلى ربه فلقد صار إلى كرامة الله عز وجل كنا في اللقاء السابق أيها الإخوة قد بينا أن 65% من عمر رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت بلا قتال وبلا غزوات وكانت مجرد تحضير وأن الغزوات كلها وقعت في 35% فقط يعني تقريبا تلت حياته مش أكتر من كده الغزوات الضخمة التي يحتفل المسلمون بها كل سنة احتفال غزوة بدر احتفال غزوة الفتح ذكرى غزوة كذا كل هذه الغزوات لم تقع إلا في ثلث الحياة وتلك الحياة كانت خالية منها وقبل أن أدخل في الحديث عن شرع القتال وكيف شرعه الله جاء الوقت أن نتكلم عن النقلة كيف انتقلت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من منع القتال إلى وجوب أو إيجاب القتال إيه اللي حصل اللي حصل مهم جدا اللي حصل الاسلاميه بدأت في مجتمع قوانينه هو مجتمع جاهلي كافر خارج عن إطار الشرح لكن له قوانينه والمسلمون كانوا يعيشون داخل هذا المجتمع من جواه من داخله لذلك المسلمون أسلموا وأصبحوا اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم منعوا من أن يخالفوا قوانين المجتمع وهم داخل المجتمع ظلوا داخل المجتمع لكن ملتزمين بقوانينه لا يرفع أحدهم سيفاً ولا سكيناً ولا يعتدي على المجتمع من داخله ولذلك بعد كل الفترة دي لم يستطع أحد انه يدعي أن مسلما واحدا كان خطرا على المجتمع من داخله هو بيقوض السلم من الداخل ولا بيفجر المجتمع من داخله وإنما كل ما في الأمر أنه يمارس حريته في العقيد أنا عايز بقى مسلم أنا أريد أن أكون مسلما مسألة حرية عقيدة لكن لما وصل الأمر إلى الهجرة وترك المسلمون مكة خلاص تمايز المجتمعان أصبح المسلمون مجتمعا وحدهم ومكة مجتمعا لوحده صح ولا لا مكة خلاص تركنا مكة بقوانينها بسلطانكم فيها بقدرتكم عليها بحكمكم عليها وأصبح لنا مجتمع وحدنا انظر إلى المفاجأة فإذا بقريش هي التي تخالف القانون ولذلك أصبح في مقابل أن المسلم لم يخالف القانون أبدا ولم يستطع واحد أن يسند إليه أنه خالف القانون قريش هي التي بدأت تخالف القانون إزاي؟ كثير من حضراتكم فاكر ان الحمد لله خلصنا بالهجرة وطلبنا مكة وروحنا المدينة قريش خلاص أفلتنا منه إنما ده مش صحيح ده قريش أرسلت وراء النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله وأرسلت إلى أهل المدينة نفسهم أهل يثرب تقول لهم لقد آويتم من خرج من عندنا فإما أن تردوهم إلينا وإما سنأتي إليكم في بيوتكم في بلادكم ونقاتلكم ده أصبحت مسألة تهديد للسلم القائم في الجزيرة العربية مش كده بس ده بدأت قريش ترسل الى اليهود اللي عايشين داخل المدينة تقول لهم ساعدونا لنستأصل لهذا الشخص بدأت قريش تمنع الحج والعمرة وانا فكر وقعة مهمة جدا تذكرتها الان وقع حدثت مع سعد بن معاذ وهو سيد الاوس احد المشركين رأاه يطوف بالكعبة فنظر اليه وقال سعد بن معاذ أتؤون من خرج من عندنا ونسمح لكم أن تدخلوا بلادنا والله لا نمكنكم منها أبدا مع أنه دي مش بلدهم ده ده المسجد الحرام الحج والعمرة نسك الناس إنما بدأوا يمنعون ويصدون عن الحج والعمرة بدأوا يقلبون بعض العرب من جوة المدينة المنورة أنتم عارفين الله بن أباية بن السلول ده اللي كان سيد قوم سيد الخزرج وكان هيملك على المدينة بعتوله قالوله ايه رأيك نتفق عايزين نخلص من محمد واصحابه دول الله ده قريش بدأت تعربد داخل مجتمع المدينة بدأت تدخل داخل مجتمع المدينة عايزة تفجره من داخله يبقى هي التي بدأت تخالف القانون وليس هذا فقط وانما اذا بقريش ترسل مجموعة من العسكر مجموعة من الفرسان بخيل وسلاح تجوس تروح كده في مراعي الخارج المدينة فتدخل تأخذ بعض الشياه والأغنام والجمال وتقتل من فيها وحدث هذا المسألة إذن أصبحنا الآن أمام وضع لا يمكن السكوت عليه إحنا خلاص كنا طول ما إحنا عندكم مشهين مظبوط طبقا لقانونكم نمارس حرياتنا في العقيدة ولا نعتدي عليكم لكن عندنا تركناكم وأصبح لنا قانوننا وحدا انتم بعربدتكم تريدون ان تفرضوا سيطرتكم على البلد الاخرى وانك تنقضوا سلمها وتنقضوا امنها وتعتدوا عليها في هذه الحالة بهذه الصورة بدأ الكلام يختلف لا يمكن ان تترك قريش بهذه العربدة تمنع, تمنع الحج والعمر وتعتدي وتبطش لا يمكن ده غير ايه بقى غير أن من كان يريد أن يهاجر من المسلمين كان يستلب ماله كل فلوسه وقصة أشهر قصة صهيب عارفينها أن صهيبا الرومي راجل اشتغل كسب عرق تعب اتهلك جهده من العمل وكسب شوية فلوس كده صغيرين لما أراد أن يهاجر قالوا له إن أردت أن تلحق بمحمد فاترك مالك كله طب اسيبوا المين لكوا طب وانتوا ايه حقكم فيه ايه نصيبكم منه من انتم لكنه ترك المال وقع اشد من كده الرسول عليه الصلاة والسلام لما راح بعد كده بسنين بعد هذا بسنين ليعتمر ذهب ليعتمر فلما لما خلص العمر الطواف والساعي فوجئ يا اهل المدينة انه معهم في الخيام قالوا له يا رسول الله انت قاعد معنا في الخيام طب نحن جالسون في الخيام لأننا من المدينة وجئنا إلى مكة فليست لنا بيوت إنما أنت من مكة اصلا ما تروح بيتك روح ارتاح كذا وعد في بيتك بين أهلك الثلاث تيام دول وبعدين نعود سويا فإذا بكلمة بالغة المرارة أيها الإخوة بالغة المرارة يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهل تركت قريش لنا بها بيتا ايه اللي حصل بمجرد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم عدوا على داره فأخذوها تعرفين هو خلى سيدنا علي بن أبي طالب ينم مكان الامانات الأمانات هاجر من هنا راحوا كسرين باب الدار واخذوها واستولوا عليه إذن حتى اللي لسه في مكة أموالهم ضاعت واللي خارجوا أموالهم ضاعت وسلبت الأموال ونهبت وعذب ده أبو سلمة منع أن يأخذ امرأته وولده راح يهاجر راح يواخدين منه الولد لحد ما الولد ذراعه خلعت بيشدوه صد بعض فريقين من الكافرين أراي بالأب وأراي بالأم والاثنين من الكافرين خلعوا ذراع الولد في ايديه كل هذا الظلم من أنت يا قريش من أنت حتى تباشري كل هذا العنفوان كل هذا الخرق للقانون من أنت حتى تتصلطي على بلد مشتبعك أنت اسمك مكة تروح تتصلطي على مجتمع المدينة كمان مش كفاية الظلم الذي أوقعته في مكة تريدين أيضا أن تتصلطي على مجتمع آخر تقول لهم يا يهود اخبطوا فيهم ويا أوس فيهم دا لدرجة أنهم آووا قريش آوت رجل من, ال... من... من أهل المدينة كان اسمه أبو عامر وكان رجلا جليلا قبل الإسلام في قومه وكان يسمى أبا عامر الراهب ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام سماه أبا عامر الفاسق لأنه فاسق راح خارج بخمسين واحد وقريش آوته وقالت له اسمع من يجي رايحين تيجي معانا قال لهم ده أنا كبير القوم هناك لو ذهبت معكم سيطيعوني قومي وسنقضي عليه إذن أنت يا قريش بدأتي تفسدين المجتمع الذي لا تملكينه مجتمع المدينة من داخله مسألة فيها تجاوز شديد هنا أيها الإخوة هنا حدثت النقلة النقلة إلى الغزوات وإلى الجهاد كل هذا الظلم المكرس كان شيئا طبيعيا أن ينزل معه قول الله تعالى أذنا للذين يقاتلون بأنهم ظلموا يعني بسبب أنهم ظلموا يعني الإذن بسبب أنهم ظلموا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ثم ذكر أنهم أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وهذا تتوالى الأحداث والغزوات لكن القص النقطة الأولى هي أن الظلم صار شديدا وبعدين أنا كنت أكف يدي عنك وأنا في مكة لأنني داخل المجتمع لا أريد أن أخرق القانون أما الآن فأنا لي مجتمعي أنا لبلدي أنا كيف تاتي أنت وتعتدي على بلدي وتدخل داخله, داخله وتضع أصابعك جوه المجتمع من الداخل وتريد مني ألا أنتصر لهذا ألا أنتصر لحريتي لذلك جاء قول الله تعالى أذن للذين يقاتلون ظلم وتستغربوا يا إخواني وأرجوكم أن تنتبهوا إلى هذا غاية الانتباه إن معظم أهداف القتال في الإسلام معظم أهداف غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام أهداف غير عسكرية أنتوا فكرين لما قلنا في الحلقة الماضية في اللقاء السابق لما ذكرنا أنه الغزوات ليست قتالا وإنما الغزوات شيء أوسع من القتال وأن معظم الغزوات لم يقع فيها قتال أصلا معظم الغزوات لم يقع فيها قتال أصلا أبدا كانت بغير قتال أهداف القتال كلها أهداف غير عسكرية أهدافها الكبرى بالعكس تجد مثلا قول الله تعالى عن القتال عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. يعني عسى الله أن يوقف هذه المنظومة من الظلم التي يمارسها تمارسها مكة وتمارسها قريش. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. والله أشد بأسا وأشد تنكيل. وهدف تاني للقتال. تلاقي المحافظ على الإنسان اللي واقف يصلي، اللي واقف في المحراب يصلي ويعبد. يقول الله تعالى: دفع الله الناس بعضهم قتال لهدمت صوامع وصلوات وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير وفي آية أخرى يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يبقى الأهداف التي يطرحها الإسلام للقتال كلها أو أهدافها الكبرى أهداف غير مش مسألة, مش مسألة قهر العدو مسألة كف بأس مسألة إصلاح أرض مش عارف أعبد ربنا ولذلك يقول الله تعالى وهو يذكر أيضا سببا أو, أو هدفا من أهداف القتال يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فتنة إزاي هو اللي بيؤمن بيتقطع زي ما حصل في الأندalus انتوا عارفين لما عاد النصارى وأخذوا أرض الأندalus مرة أخرى أطاعوا المسلمين أطاعوهم أهداف القتال في الإسلام أصلا أهداف الكو... الأهداف الكبرى للقتال في الإسلام أهداف تؤيد استقرار المجتمع لهذا بدأ هنا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الغزوات ومسألة القتال ليكف بأس الظالمين لينهي حالة الظلم وحالة التسلط ولذلك أيها الإخوة جاء الإسلام دائما أو جاء الجهاد في الإسلام دائما ليحقق هذه الأهداف ليحقق هذه المقاصد مقصد استقرار المجتمع مقصد كف الظلم مقصد حرية الإيمان إن الناس تعرف تؤمن ييجوا بقى النهاردة يقولوا لنا إيه وانظر إلى التزوير في المفاهيم التزوير والتزييف في المفاهيم يقول لك والله الإسلام انتشر بحد السيف وهو قهر الناس طب ده أنا بالعكس ده أنا أزيل القهر الموجود لأعطي الناس حرية أن يؤمنوا أو يكفروا هو الإسلام دخل بلدا فقهرها أبدا لم يحدث ده هو كان يزيل الطغيان ويقول للناس أنتم وما تشاء من شاء فليؤمن منشاء شاء فليكفر لم يكره أحد على الدخول في العقيدة أبدا اذهبوا مثلا أضرب لحضراتكم مثال، في مصر، في مصر في مصر القديمة ستجدون أول مسجد أسسه الإسلام في مصر وفي إفريقيا كلها مسجد عمرو بن العاص اتمشى بقى حوالين مسجد عمر بن العاص كده عشر دقائق تجد طرقات مليئة, بإيه؟ مليئة بالكنائس القديمة الأقدم من مسجد عمر فحين دخل عمر وأسس الفسطاط، وبنى مسجده واستقر لم يهدم ما حولها من كنائس بل حافظ عليها، لأن الإسلام ابدا لا يقصد حينما يدخل بلدا أن يسوي عقائل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هنا أيها الإخوة ليواجه حالة الظلم الواقعي علينا ولذلك افترض القرآن الكريم أن بعض الظالمين توقفوا عن الظلم قالوا خلاص احنا مش هنحارب بإسلام اقرأ آيات القرآن وروعتها لترى قول الله تعالى مثلا فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم خلاص ما جعل الله لكم عليهم سلطانا ولا تسلطا ولا حربا وإن جنحوا للسلم فاجنح له إذا كفوا عنكم إذا فإن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله لكن يقول لهم إيه قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يمنع العدوان يمنع التسلط إذا أصبح القتال رهنا في البداية كما أقول لكم رهنا بوجود هذا الظلم المكرس على المجتمع لذلك بدأت غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بداية غريبة جدا معظم الغزوات تحصل في اسمها غزوة يعني أنا رايح أغزو ومع ذلك ما تحصلش الغزوة في بلاد الغير تحصل في بلدي أنا يعني في غزو البدر العدو هو الذي جاءني يريد أن يقتحم بلدي هو رحت الحد في أحد هم الذين جاءوا إلي يريدون اقتحامي أنا رحت الحد في الأحزاب جمعوا جمعوا قبائل العرب وجاءوا بعدد يمكن زيادة عن عدد كل الناس اللي في المدينة بما فيهم الأطفال والنساء والجواري واليهود وكله عدد الجيش الكافر كان أكثر من عدد سكان مدينة كلها وجاوا إلى المدينة. هو أنا رحت الحد. هم الذين اعتدوا على حلفاء المسلمين اللي هو كانت قبيلة خزاع. هو أنا رحت الحد. إذاً. بدأ الغزو دائما أنهم يعتدون علينا ونحن في الواقع لا بد أن ندفع هذا العدوان. معظم غزوات المسلمين وده ملمح مشترك هتلاحظوه في معظم غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام. معظم غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام العدو فيها لم يكن عدوا واحدا. نادر جدا نادر جدا ان العدو الذي يقاتل النبي او يقاتله النبي صلى الله عليه وسلم يكون عدو واحد دائما تلاقي مجموعة من القبائل من المتحالفين من المتضادين يجتمعون معه انتم حافظين غزوة الاحزاب ان ده حصل في غزوة الاحزاب كل الناس عارف لكن ده في غزوة بدر كده في غزوة بدر استنفروا القبائل حوله في غزوة احد داروا على القبائل يلمونها وياتون بها في غزوة الأحزاب جاءوا هكذا في صلح الحديبيه نبهت حضراتكم إلى مسألة دور الأحابيش اللي كان يمثلوا تلتين قوة الجيش في كل الغزوات حتى سبب فتح مكة كانت قبيلة بكر مع قريش إذن دايما يجمعون علينا إذا يا سادة الأمر هنا ليس أمر اعتداء وإنما هو أمر صمود أمام العدوان اوعوا تشعروا بأن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كانت شيئا عاديا دي كانت دي مفخرة من مفاخر الإسلام أن يستخدم الإسلام وأبنائه في إقامة العد عارفين لولا هذا؟ هذه البلاد دي كلها تظل مقهورة على أمرها لا يستطيع إنسان أن يغير ديانته، لا يستطيع إنسان أن يقبل الحق، لا يستطيع إنسان أن يدخل في الإسلام. هذا الغزو من النبي صلى الله عليه وسلم ولو قلتلك أن الغزو هنا ليس معناه غزوا على الأرض وإلا فإن العدو جاءنا وإنما جاء لإحقاق الحق وإبطال الباطل والله تعالى ربط هذا تماماً. ربط هذا تماما بالجهاد في سبيل الله طيب إذا كان الأمر كذلك نقطة خطيرة جدا بقى يطرح بعض الناس فرضية غريبة يقول طب لحظة واحدة يعني أنت معنا كذا أنت تقول أنه عندما انتهى عدوان الناس على الإسلام توقفت توقفت رغبة الجهاد او توقفت شرعة الجهاد هل تقول بهذا هل تقول انه اذا, إذا امتنع او توقف عدوان الناس ضد الاسلام معنى كده خلاص لا جهاد معنى كده لا نشر للدعوة ونسي هؤلاء ايها الاخوة انهم يطرحون فرضية الوقوع القرآن شهد بهذا شهد أنه مستحيل أن يتو... يعني مثلا حينما يقول الله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا نيجي نقول القرآن لا والله يوقف القرآن يقول هيفضلوا يحاربوكم لغاية يوم الأيام ولا يزالون يقاتلونكم وهدفهم أن يردوكم عن دينكم إن استطاع يقول الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله أقول له لا والله أيها القرآن جاد سنة 2010-2020 خلاص حدش بيصد عن سبيل الله إذا كان القرآن يقول إن الصد عن سبيل الله سيظل قضية مستمرة إلى يوم القيامة إن الذين كفروا مش مش بيقولها بصيغة الماضي يقولوها بصيغة الحاضر المضارع إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ثم يقول للمستقبل فسينفقونها يبقى بيتكلم من المستقبل دائما فيه إنفاق وأموال للصد عن سبيل الله ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون فلازم نفهم المفاهيم على حقيقتها وهو أنه لن يتوقف أبدا عدوان الناس ضد الإسلام ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة من الملامح المشتركة للغزوات وقبل أن ندخل لأن الحقيقة احنا سنجعل لقاء اليوم هو يعني آخر لقاء في مقدمة الغزوات ثم ندخل إلى تفاصيلها ولعلنا في النهاية تكون لنا خاتمة لأنه لا أريد أن أفيد طويلا في, في مقدمة الغزوات نريد أن ندخل في وقائعها مباشرة لكن ستجدون أن هذه الوقائع هذه الوقائع وقائع الغزوات كلها مرتبطة بشيء وهو روعة بي أو بيان روعة الإسلام بيان روعة الإسلام في إيه الله ده ده الرسول عليه الصلاة والسلام كم انتصر على عدوه وكم قهر هذا العدو ولكن ولا مرة وحده دخل بلده فاحتله ولا مرة وحده دخل بيوته فهدمه ولا مرة وحده بقي في بيوتهم واتخذهم عبيدا ولا مرة خرب هذه البيوت ولا احتلها وإنما هو يقصد الهدى يقصد إرساء ركائز العدالة أنه ليس فقط منع قتل الأطفال ومنع في الغزو لا تقتل الأطفال ولما رأى امرأة مقتولة حزن جدا وقال ما كانت هذه لتقاتل ما كانت هذه لتقاتل مين دي ليه تقتلوه ونهى عن قتل الشيوخ الكبار الرجال الكبار المسنين ونهى عن قتل العباد الذين اعتزلوا للعباده اي واحد اعتزل الحرب وفي عبادته نهاهم عن ان يقتلوه ومش كده بس ايه رايكم انه نهى عن قتل حتى بعض الاقوياء نهى عن قتل العمال إيه العمال دول الذين تفرقوا للأشغال واحد بيشتغل خباز في فرن لا تقتلوه مزارع ترك القتال نحن نقاتل من قاتلنا وهذه نقطة مهمة جدا في شريعة الإسلام وبدأت أخلاقيات الإسلام تظهر في الغزو أنه لا يجهز على جريح مش واحد جريح نكمل عليه وأن الأسير يكرم وأنتم تقرؤون قول الله تعالى في سورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه يعني برغم حبهم للطعام وجوعهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا مسكينا ويتيما وأسيرا وقدروا روي فعلا أنهم كابلين لا يجدون الخبز الذي يأكلونه فكانوا إذا وجد فلما النبي عليه الصلاة والسلام قال أكرم أسراؤكم كانوا يعطون ما عندهم من الخبز للأسرة ويشربون هم الماء ويأكلون التمر يأكلوا بلحاء بشوية مية ويدوا الخبز اللي عندهم للأسير ولذلك الأسرة دول شعروا بهذه الكرامة عند المسلمين شعروا بأن المسلمين قوم لهم بر وعدل إنهم بالظلم وإنما لهم بر وعدل إذن أيها الإخوة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة نعتبر أنها لم تكن غيظا مش ناس مدغازة لأنه في ناس فاهمين كده فاهمين أننا ما صدقنا لقينا فرصة لقتال المشركين بالعكس لم تكن غيظا وإنما كانت ضبطا للنفس وكانت احتراما وكانت خلقا وكانت فضيله وكان معرفة من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يسوس الناس بهذه الصوره لكن عشان ما بأجبأ أتكلم في رومانسية فاشلة الفكر العسكري الآن في العصر الحديث وفي كل العصور يعرف شيئا اسمه انشاء عزيمة القتال طب انا دلوقتي اقعد اوصي الناس اقول لهم خلوا بالكم الناس الضعفاء والغلابه والمساكين وبلاش وبلاش وبلاش طيب لما يجي ادخل المعركه الجندي تلاقي القائد يقول له هؤلاء عدونا فعلوا معنا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا فلا بد ان تكون قويا وان تضرب وان لانه بيذكر حتى لانه في القتال ما ينفعش بقى ادخل على العدو وأكون انا يعني متهاونا معه ده ليس قتالا ولذلك كل الجيوش وكل العسكري الحديثه تعرف القتال فسبحان الله سبحان الله شوفوا يا إخواننا كيف هي فكرة الإسلام يظل الإسلام حتى قبل المعركة يدعو الناس إلى الدين ويقول لك لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما عليها احسن من الغنائم اللي دي كلها ويقول لك إن ضربتم في سبيل الله فتبينوا ويقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ويظل يهدئ الناس وينبهم إلى الدعوة وإلى نشر الرسالة ونشر الدين ونشر الخير حتى إذا اصطف المؤمنون للقتال وبدأت المعركة هنا يبدأ الإسلام فوراً فيما تقرره النظم الحديثة كلها من إنشاء فرضية القتال وعزيمة القتال في هذه اللحظة يقول اضربوا فوق الأعناق مش ضرب في اليمين اضربوا فوق الأعناق, فضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ويقول لك وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال شوف يذكرهم بأهداف القتال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك سلطان النصير وتجد أنه يذكر المسلمين يقول أخرجهم من حيث أخرجكم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين لو حضرتكم في القاهرة وخرجتم من القاهرة الآن في طريق السويس مثلا تلاقي القوات المسلحة المصرية حتى لافتات على طول الطريق بين القاهرة والسويس لافتات تقول للجنود تقوي فيهم عزيمة القتال مع ان احنا حاليا مش وقت حرب لكن معروف ان تقوية عزيمة القتال عند الجندي هو دور القائد لهذا ايها الاخوة نعرف دائما ان الله سبحانه وتعالى حينما وصل المسلمين بغير المسلمين وقال لهم ترفقوا بهم وتبينوا ودعوهم إلى الهدى وأحب لهم الهدى ودعوهم أن يدخلوا في دين الإسلام لم يصل بهذا الأمر درجة أن يصيب الفشل جيوش المسلمين وإنما أن يتم التحول في الوقت المناسب تماما أيها الأخوة كم أحب أن نمتد في الحديث عن مقدمة الغزوات وعن فقهها وعن ملامحها المشتركة وخصوصا أنها كشفت عن صفات في المجتمع المسلم رائعة جدا مثل قاعدة الشورى وقاعدة المساواة بين الناس وقاعدة العدالة وكيف أنها تكلمت حتى عن إنفاق الناس في سبيل الله رجل يجهز جيشا واحداً. وكيف أن الغزوات أظهرت لنا عضاء يعني جوانب عظمة في التاريخ الإسلامي، لكن سوف نتوقف عند هذا القدر إن شاء الله لنبدأ من الحلقة القادمة من اللقاء القادم إن شاء الله في. الحديث مباشرة على الغزوات وسنتناول أول غزوة وهي غزوة بدر التي سماها الله يوم الفرقان وفرق الله بها بين الحق والباطل وجعله الله مضرب الأمثال والتي شوف روعتها ما رؤية الشيطان أخزى ولا أدحر مما رؤية يوم بدر يوم بدر الذي سوف نتحدث عنه هو أخزى يوم من رؤية فيه الشيطان أو أخذ مرة في رؤية فيها الشيطان لذلك نحن إن شاء الله سندخل ولا شك أن حديثنا عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا سوف يؤدي بنا إلى أن نفهم وأن نفقه وأن ندرك الملامح المشتركة لغزوات النبي صلى الله عليه وسلم لكن الآن إذا كان هناك أي يعني أسئلة أو استفسارات أو تعليقات فأنا لا شك أحب أن أسمع من حضراتكم تفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم كنت حضرتك تحدثت عن أهم دوافع الحروب وهي دفع الضرر عن المسلمين فهل تفسير الآية لو لا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسد نفس المعنى ولا يختلف الله ما هو يا إخواني الآية دي نزلت في سورة الحج وسورة الحج هي التي نزل فيها قول الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا يعني أول آية نزلت بتتكلم قبل فرضية القتال نزل الإذن بالقتال لك لأنه في الأول القتال كان ممنوع كان كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة فأراد الله أن يرفع هذا النهي هذا الكف ويقول أذن فنزلت هذه الآية في سورة الحج أذنا للذين يقاتلون بأنهم ظلموا في سياق هذا الإذن الله عز وجل شرح للمسلمين أهداف القتال فكان من ضمنها هذا التدافع أن, أن يتدافع الناس ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وصلوات وصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. ولو دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فالدفع أو التدافع بين الناس القتال صورة من صوره. والآيات التي تكلمت عن التدافع نزلت في سياق آيات القتال. ولذلك أيوة الإجابة نعم. الإجابة أن الله تعالى أراد أن يذكر أن الجهاد سبيل طبعا أقول لكم حاجة أحسن من كده كله حتى اللي هي وأعد لهم ما من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم إنسان يريد أن يعتدي عليا لما يلاقيني متيقظ يوم يتوقف عن العدوات ولذلك الجهاد يوقف الظلم والجهاد يرهب الظالمين من أن يستمروا الظلم كنت أتمنى طبعا أن نعم بسم الله الرحمن الرحيم. كنت عايز أسأل حضرتك الفرق بين الجهاد والإرهاب بين الجهاد والإرهاب كذل الظروف المحيطة بين لا هي على كل حال الجهاد في سبيل الله ملتبس عند الناس ببعض الأبواب الفقه الأخرى زي مثلا باب دفع الصائل دفع الصائل ده يعني أنا في بلدي وجاء من يعتدي علي فأنا أخرج لادفعه. على أي حال من الأحوال أدفعه إنما الجهاد في سبيل الله لا بد أن يكون تحت إمام ممكن مسألة أن, أن يحدث قتال داخل المجتمع هذا ليس مندرجا تحت باب الجهاد في سبيل الله لكن أنا عايز أنبه الإخوة الكرام إلى أن الإعلام الغربي وإعلام الأعداء يحاول أن يزيف بعض المفاهيم فيسمي بعض الأعمال مثلا إرهابا وهي مجرد المطالبة بأن ينفذ شرع الله وأن يطبق أو أن يربى الناس على الإسلام فيسميها هكذا لذلك كلمة إرهاب لا بد أن نعرف ما معناها لما حد يقول لي الإرهاب أقول له لو سمحت عايز أعرف معناه تقصد فإن كان يقصد تخويف الناس وأخوى وسلب حرياتهم فهو حرام وإن كان يقصد أنه يلوم من يطالب بالإسلام ففي الحقيقة هذا ليس إرهابا وإنما هي مطالبة الإسلام إذن الإرهاب هو تخويف الناس والتسلط عليهم بالباطل وبالظلم وباب الجهاد غير باب دفع الصائل على كل حال وغير باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل فائضة من هذه الفرائض تحتاج وقتا لشرحها لكن الجهاد حق ودفع الصائل حق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق والمطالبة بتطبيق شريعة الله حق ومدافعة الخروج عن سبيل, عن سبيل الله وطاعته حق وأما ما عدا ذلك من التسلط على الناس ومنعهم من حرياتهم فهو باطل لا شك فيه أيها الإخوة جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء المبارك وإن كنت أشعر بعد لقائين أنني تقريبا لم أقل شيئا يعني برغم كل هذا الكلام عن الملامح المشتركة للغزوات، فنحن لازلنا أمام مدرسة كبيرة نريد أن نفهمها، ولذلك أنا أعول وأؤمل كثيرا على الغزوات التفصيلية في أن تعوض لنا وأن تكمل عندنا من الدروس ما لم توفيه ما لم يوفيه هذا اللقاءان أن أسأ الله لي ولكم الرجعة والسداد يا رب العالمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.